ما لكم لا تنعصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأكون ما عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كانت بل كنتم قوما طاغين سحق علينا قول ربنا إنا لذائقون سأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنه كان بل جاب الحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأبين وما تجذون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المصلصين أولئك لهم رزق معلوم ثواتهم وهم مكرمون في جنات النعيم على شغر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيل بيضاء كأنهم نبيهم مكنوا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قَالَ ق